مؤسسة القرآن الوقفية تقدم بسم الله الرحمن الرحيم في الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم مع رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ربعين أما بعد فهذا تتمه لشرح كتاب. ش شاهد توحيد التوحيد الشيخ حارب بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليهم جميعا، وقد وقفنا به على كم رجل في الشيخ في الثامن قال رحمه الله لا تحسب الإيمان في إلا قلبي من دون أعمالي، كأنه خصوص. ان الصوت صلاح من اول قال لا تحسب الايمان انفع القلب كذا هنا يعني قلنا انه ان الناظر رحمه الله يشير الى ان الايمان مبني على اصلين الاصل الاول التصديق بما اخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وذاته العليا وما أخبر به مما امر به من الافعال من اوامر الزواج وايضا هذا يستدم الأصل الآخر وهو أن يتحرك البدن بالافعال والأقوال الظاهره التي تظهر على المصدق والمحب إذا كان صادقا ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك يعني الى ايه يعني كما قلنا هذه كلها بدا الشيخ رحمه الله يعني يعني بدأ رحمه الله يعني يبين مسألة الإيمان فهنا في قوله في فيطلق الإسلام في مواضعه ويقصد الجميع عند المدى هذا هنا الآن بدأ الناظر رحمه الله يشير إلى اختياره إلى اختياره في مسألة الإيمان والإسلام وهما وهو أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع ويشير إلى أن هذا قول أهل العلم أو كبار أهل العلم ومنهم في خلال إسلام تيمينيز وهذا يشير إلى أن أنهما حين الاجتماع يعني إذا اجتمع الإيمان والاسلام يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل وإذا افترق شمل هذا وهذا شمل الأعمال الظاهرة والباطنة والناظم بعد ذلك يشير في قوله وعند إسلامك وعند إسلامك الحقيقي وعند إسلامك الحقيقي مراده للإيمان بالتحقيقي ذكر يعني قبله هما سواء عند اهل الحرحي وارسله من باب النزاع اللفظي يعني إنه لا يترتب كما ذكرت يعني كبير شيء في هذه المسألة إلا أنه يشير إلى أن يعني الذين قالوا بان الاسلام والايمان معناهما واحد كالثوري والبخاري عندهم هذا لا فرق يقول الناقم رحمه الله كما علق بخطه على هذه المنظومه يعني أن هؤلاء الائمه كان لهم ادله في هذا وقوله قوله يعني يعني يعني في هذا يعني البخاري رحمه الله كما ذكرت لكم هذا يعني مذهبوا أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد وذكر الناظم رحمه الله البخاري في مسألة التفريق قلنا إن هذا يشبه الله اعلم أن يكون له شيء يدل على هذا المعنى ثم قال الناظم رحمه الله في بيان أن الأعمال جزء من الإيمان و بل هي ركن فيه وهذا خلاف قول المرجئة المرجئة لا يرون أن الاعمال أعمال أصلا يوم سمى الايمان وهنا منبه إلى خطأ يقع فيه بعض يعني من يعني متابع السلف الصالح أن بعض الناس أخذ كلمة كلامية وهي أن الأعمال شرط شرط كمال أو شرط صحه في الإيمان والحقيقة أن هذا القول هذا يعني ليس تعبيرا أثريا عن السلف هذا التعبير خطا انما يعبر به وامثاله اهل الكلام لان الشرط كما تعرفون خارج الماهيه خارج الشيء الان دخول الوقت هل هو من الصلاه في الصلاه هو شرط خارجها وهكذا الطهاره خارجها فكيف جعلت الاعمال خارجه عن الايمان هذا تعبير كلام، التعبير الصحيح ان نقول ان الاعمال ركن في الإيمان. لأنه عند كثير من اهل العلم الفرق بين الشرط والركن ان الشرط خارج الماهيه والركن داخل الماهيه على طريقتهم طريقه الاصول منهم هذه السلف ما قالوا لا ركن ولا ما ركن انما قالوا هي من الايمان وقالوا اصل في الايمان يعني يقصدون انها ركن لكن بعض داخلين يعبر بكلمه ركن والا السلف ما يعرفون كلمه ركن ويشبه على هذه التعبيرات ولكن مقصودهم هذا على الطريقه المتاخره الاصطلاحيه ثم بين الناظم رحمه الله يعني شبهه المرجئه في اخراج العمل عن مسمى الايمان هي الايمان شيء واحد اذا زال بعضه زال كله وهذا القول المخترع المبتدع لو تتبعت عامه نصوص الشريعه تجد في كل شيء منها تتحدث عن الايمان رد عليه حتى في احاديث الاداه انظروا مثلا الى الحديث صحيح في قول صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الايمان قال الايمان بضع وسبعون او ستون شعبه ما اعلاها قول لا الى ايه لاحظوا كلمه قول لا الى ايه وادناها اماطه الاذى عن الطريق اماطه الاذى قول ولا فعل فعل فجمع بين القول وبين الجبل وهكذا كل نصوص الشريعه تجدها تبين هذا وهذا الإيمان إلى شك وقول عنه وهو رد على مثل هؤلاء ثم ذكرناهم رحمه الله شيئا مهما وهو ان السلف الماضين رحمه الله سكتوا عن هذه المسألة في اول امرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبدايه عصر التابعين ما كانوا يتكلمون يعني يعني عندهم في مساله الإيمان والعمل ولا ولا خاضوا في ذلك لانه عندهم من امن بقلبه وصدق وعمل صالحا سكتوا عنه ولا تحتاج إلى ذلك العلم كما قال بعض السلف نقطه كبرها الجاهليه يعني العلم كان عندهم ان تسمع لكلام الله عز وجل وتطيع وتعمل صالحا وانتهى الموضوع لكن كبروا هذه القضايا ونقروا فيها وهذا معنى قول المصنف وانما الاخلاق عنهم نسكتون يعني قاموا ينكدون عن هذه الأشياء ويفقضونها حتى دخلوا في أشياء من الكلاميات وأكثروا الكلام وقل العمل وهذا الذي حصل كلما زاد الناس ما يسمونه علما كلما قل عمل ولهذا تجد الرجل العامي المخبت صاحب الختمات في كتاب الله والمتعبد والمتألّف صاحب الصيام والقيام أحسن من كثير من طلبة العلم الذين يكبرون أو من الليل والنهار في مسائل نصفها نصفها المسائل دي ما لها أحد ونصفها تنقيل الحقيقة ليس مما يقدر إلى الله كبير وهذا بكل أسف تجده اليوم ماته في كثير من طلبة العلم في البحث عن هذه المسائل هذا من طلبة العلم الذين المحبين لله ورسوله واتباع السلام أما غير المحبين الله ورسوله من الذين ذهبت بهم المذاهب البدعية في كل مكان فهذا أولى وأولى يعني في البعد ثم ذكر الناظر رحمه الله يعني شيئا مهما في هذا الباب وهو يعني في قوله هنا فكان إسلام من التسليم بالظاهر احتاج إلى التقسيم إلى آخرين يشير النار رحمه الله إلى أن بين الإسلام والإيمان يعني عموماً من جهة وخصوصا من جهة ثم يتبع على ذلك مسألة مهمة أشأت إليها سابقاً وأبعيدها الآن للأهم وهي أن من فروع ذلك الذي بحثه آيمة السلف هو اشتراك النفاق مع الإيمان كيف يشترك الإيمان مع النفاق؟ الآن أهل الإيمان في بلد ممكن يجدينهم عن النفاق نعم في المدينة قلنا لكم في المدينة فيها من, من أصبت المنافضين في زمن قال الله خبر الله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموا نحن نعلمهم سنعديهم مرتين أولا إينا. طيب هؤلاء الناس كيف يشتركوا مع أهل الإيمان ها؟ في أصل المسمى في أصل المسمى قال طيب هذا إنسان عليم النفاق شيخ ليش ما تقيم عليه حد الله عز وجل ها هذا ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله ألا نقتلهم قال إني نهي عن قتل المصلي ليس كذلك مع أنه معلوم النفاق قال والذي تولى كبره منهم له عذاب ومعلوم من الذي تولى كبره بين أصحاب البي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك البي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع نظام في الدولة ونظام في نظام اجتماعي للناس ونظام شرعي وهو أن من شاهد أن لا الا الله وصلى وصام ويُترك كون منافق غير منافق التوقي مطلوب لكن يجب على الإنسان أن يحذر هؤلاء كما قال الله عز وجل بعد وبعد ذلك يقر على ما يقر ان ظهر على شيء يعني من, من ذلك تُوسب عليه من ردة او أظهر شيئا من مخالف الشريعة أو, أو فعل فواحش أو شيء من ذلك قيم عليه كتاب الله في هذا وهنا يعني في قوله رحمه الله قل فأشكم بفرق الكبير هنا الناظر رحمه الله إلى مسألتين في الاعتقاد الأولى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو يعني قول جمهور السلف و قد كان حكي عن بعضهم أن الإيمان يعني ينقص لكن ما يزيد حكي لكن الذي عليه عمل السلف ان الايمان يزيد وينقص ولا لا يترتب عليها شيئا حتى الذين يقولون بهذا بعض السلف لا يترتب عليه شيئا لانه كناح عمليه هم يعني, يعني مقرون باصل الايمان ثم بين الناظم رحمه الله ظاهر الاعمال قل اسلاموا ينبه هنا رحمه الله ويؤكد على مسألة مهمة جدا التي سبقت وكررها رحمه الله أن الإسلام والايمان اذا اجتمع اخترق وإذا اجتمع واذا افترق اجتمع وكما يبين رحمه الله في حديث عبد القيس وفد عبد القيس من ربيعه في جزيرة شرق الجزيره العربية في منطقه الاحساب مع هؤلاء المجاريين المهاجرين المسلمين بين لهم شيئا مهما مع ان هؤلاء الناس جاء اسلموا في يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الفيضة على أصل الايمان وهو, وهو قال لهم لما, قال لما سألوه عن الإيمان قال لهم اتدرون ما الإيمان بالله شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لاحظ انه بسر الإيمان قال اتدرون ما الإيمان بالله ثم قال لهم الشهادتين، اللي تسمى عند العلماء الكلمة يقيل الكلمة هي الشهادتين. وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان ترحط ودي روايه وان تؤدوا الخمس مما غنم فهذه اقامه الصلاه والزكاه وصوم رمضان واعطاء الخمس هذه قول ولا فعل فعل فدخلت في اسم الاسم وهكذا كل نصوص الشريعة لو تتتبعها تجد ان الاعمال في الايمان وان من اخرج الاعمال عن مسمى الايمان اما جاهز يعني, يعني لم يدري النصوص الشرعيه على وجهها او انسان وقع في زله لا يدري ما هي او ان هذا الانسان يريد ان يفتح بابا للشر والمنكر كما فعلت الجهميه لذلك وجدت الجهميه يعني اناس انتخروا في كل هذه الابواب يعني سلف الدين واختلف السلف في تكفير هؤلاء وكان كثير من السلف يكفرون ما عندهم دون القطع بتكفير معين من واحد منهم لكن ما في شك ان هذه الافعال التي هي كفر بالله تبارك وتعالى هي يعني عندهم اي عند السلف يعني موقظون بانها كفر وان الذي حصل منهم كفر ثم قال الناظم رحمه الله في قوله فاعتبرا يعني أن الإيمان إذا اجتمع والإسلام وصرنا شمل هذا الأعمال الظاهرة وشمل هذا الأعمال الظاهرة ثم هنا في القصيدة قوله أما نفاق العمل المخطفي فإن ايمانا به لا ينتفي هذا البيت يعني عدله الناظم بخطه رحمه الله إلى حاشا نفاق عمل الأركان فإنه لا ينفي الإيمان وقد سبق يعني شرح هذا البيت ثم قال الناظم رحمه الله وما اتى يعني الحديث الذي فيه يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا يعني الاحتجاج الذي احتج به الخوارج ومن سواهم في تكفير مرتسب الكبيره واخراجه من الدين بالكليه نسال الله العافيه هذا القول جف على المسلمين بلاء كثير من القتل فإذا رايتم لسانا يذبح المسلمين ذبحا من هؤلاء اهل البدع فاعلموا انه يستبيح دماءهم لاجل هذا لاجل فعل كبير ولو اننا كفرنا بفعل كبيره كم يكون عندنا من المسلمين الذين يفعلون الكبيره كم تتوقعون ها ربما فعل كبير من المسلمين لذلك ارحم الناس بالخلق هم اهل السنه والجمعه لأن طوائف البدعة يكفرون أما على يقول لا هو مؤمن بإيمانه مع اصل الإيمان ولكن فاعل لهذه الكبيرة ومجرم بهذه الكبيرة لا شك أن هذا يعني من الخطأ الجديد هذا رد عليه المصنف كما قلنا الناظم رحمه الله في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال أبو لقض يا رسول الله وإن زلاء وانزل سرق وإن, وإن سرق وكررها عليه ثلاثا في رواية مرتين وقوله رحمه الله قول الناظم من مرق بإشارة إلى يعني ذكر الخوارج حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمين ثم ذكر الناظم رحمه الله قال وقال قوم يلزم التغاير قالوا لأن فيه نص الظاهر هذا بعد ان ذكر الناظم رحمه الله خلاف السلف أشار إلى القول الثاني وهو قول جمهور السلف لأنهما متغيران. كما ذكرنا فذهب بعض السلف إلى أن الإسلام الذي هو الكلمة والإيمان هو العمل ليشاهدتين كما قلنا سابطا وأيضا ذهب بعض السلف إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطن وذهبوا إلى هذا لحديث يعني يعني سينشير إليه المصنف رحمه الله وهو حديث سعد النبي قال صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الناظم قال ففي صحيح مسلم أو مسلم في رواية البخاري الذي هو حديث سعد يعني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم قسم الغنائم فقلت يا رسول الله أعطي فلان يعني ما لك ما أعطي فلان من القسم الذي قسمته على الناس فإني قال فانه مؤمن بروايه قال فاني اراه مؤمنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم قال فاخذني ما اخذ يعني جلست قليلا ثم تنبه قلت يا رسول الله لما تعطي فلان كربها قال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم هو يقول او مؤمن وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مسلم هذا في دلاله صحيحه على ان الاسلام هنا غير الايمان الإسلام وغير والله تبارك تعالى كما قلنا في قصة العرب قال قل لم تؤمنوا ولا قولوا أسلمنا وكذلك آية ذالية فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ثم يعني ذكر الناظم رحمه الله آية العرب وقد تكلمنا عنها يعني سابقا نعم بعدها قال المصنف رحمه الله يعني من أجل لا قد قال بالعمومي وبالخصوص حافظ العلومي اللي هو شيخ الإسلام تيمية سبق يعني أن, أن تكلمنا على أن شيخ الإسلام يرى أن بينهما عموم وخصوص من وجه الذي هي نفس الكلمات السابقة وهي أن أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع ثم قال رحمه الله فكل من آمن فهو المسلم من غير عكس والاله اعلم وهو سبق لنا رحمه الله يعني أنه يعني رحمه الله رحمه واسعه يعني قد قال من هذه المساله لفظيه يعني ما ينبني عليها كبير شيء يعني فكل مسلم مؤمن فهو مسلم ولكن ليس كل مسلم يكون مؤمنا كما دلت عليه الحديث السابقة كما في حديث سعد هذا الذي هو يقول له يا رسول الله مؤمن والمسلم يقول له مسلم على أن أن أناس بني المسلمين يستحقون وص الإسلام، وأناس لا يستحقون وصف الإيمان. في ناس من المسلمين يستحقون وصف الإسلام لأن هذا أعلى، ولكن كلهم في دعوة الإسلام بلا شك. نعم. بسم الله وعليكم. قال وصنف رب رحمه الله فصل في الأسماء وصفاتها وأعتقادها على ما يليق بالله تعالى من غير تأويل يفضي إلى تعطيل أو تكييف يفضي إلى تمثيل. قال وفوض الأمور إخلاصا إلى من قد تعالى عن سمي وعلى علو قدر وعلو الذات سبحان ربي كامل الصفات منزه عما يقول جهمي معطل الأوصاف عبد الوهمي مكابر المنقول والمعقول مكذب القرآن والرسول فكل من اول في الصفات من غير ما عن ولا إثبات فقد تعدى الصفات الكامل كذاته بالنفي للمماثلي وكلها يحتمل التأويل إن لم تصنها حاضر التبيين أسمعها النبي من البدوي والحضرية المدنية والقراوي ولم يقل إن اعتقاده والحضرية أيش المدنية والحضرية المدني والقروي المدنية والقراوي دمانيك تبيت سبحان الله الملك أسمعها النبي من البدوي والحضري المدني والقروي ولم يقل إن اعتقاد الظاهر منها ضلال فاطلبوا من ماهري قد كابر المولى وقال جهلا أقولنا بالاتباع أولى أيعلم العلاق والفرابي طوابها ويجهل الصحابي هذا من الطعن على الرسول أعطيك يا سني بالمنقول أما ترخت لا أهل العقل فيه وحسن ما نحاذ النقل كن بجملة بجملة صافي وبل الجدال احذره لا تصافي فمالكم من داره قد أخرج مجادلا يبغي الأمر عواجا يبغي الأمور عواجا فمالكم من داره قد أخرج مجادلا يبغي الأمور عواجا فادرج على, قد... على ما قد نحاه السلف فغيره والله فيه السلف هذا يجب بيت ابن الجزري بيت ابن الجزري فكن على سبيل نهج السلف في مجمع عليه او مختلف هذا بيت عظيم يعني حتى بالخلاف كن على طريقته لا تحدث قولا جديدا لم يقله احد قبلك كما قال لما احمد رحمه الله لا تقل في مساله ليس لك في امام يعني سابق ما فيه تفريط ولا إفراط كن وسط يا حبذ الأوساط وكيف ممنوع ذا للتمثيل وحاذر الجحود والتعطيل ونزه البار عن الحلول والاتحاد وقضب المنقول ولا تقع أئمة الضلال نجاح دم معطل أو غالي فجاحد, فجاحد الصفات عبد العدم فجاحي الصفات عبد للعدم، فجاحي الصفات عبد العدمي، وسالك التشبيه عبد الصليبي. هنا المصنف الناظر رحمه الله يشير بهذا الباب إلى باب من أبواب الاستقاذ وهو أحد أنواع التوحيد. بين أنواع التوحيد الغوبيا، الإلهية، أولوية ثم الأسماء الصفات. هذا البحث لهذا المبحث الكبير العظيم. الذي كثر جدال الناس فيه بعد القرون المفضله وتكلموا فيه بكلام لا يليق مخالف للسلف الصالح من الصحابه والتابعين رضي الله تعالى عنه هذا المصنف او الناظم رحمه الله بدا يتكلم عن ذلك فقال وفوضوا الامور اخلاصا يعني مخلصا الى من قد تعالى عن سمي يعني مماثل او شبيه عن سميع على ثم قال رحمه الله علو قدر وعلو الذات هذا هي اشاره إلى, الى نوعي العلو لله تبارك وتعالى فان الله تبارك وتعالى عالم بذاته كما ان هو سبحانه وتعالى عاليا عال في قدره سبحانه وتعالى قال علو القدر وعلو الذات ثم نبه رحمه الله بعد ذلك إلى انه سبحانه وتعالى منزه عما يقول الجهمي. الجهمي يعطل الصفات كما قلنا في أحوال أبي هاشم جبه أحدثوا قولا قالوا الله تبارك تعالى له أسماء ولكن ليس له صفات انظروا إلى هذا الظلام يعني الله عز وجل عالم أو عليم ولكن بلا علم قادر بلا قدره سميع بلا سم، بسيط بلا بصر هذه مقالات نسأل الله العافية هذه المقالات الخبيدة لو أن الإنسان يعني شغل نفسه اتباع السلف الصالح وما عليه الصحابة والتابعين ما وقع في هذه المهاوي التي نسأل الله العافية لا يخرج الإنسان منها من هذه الدنيا سالم لأنها مقالات أهل الكفر نسأل الله العافية لما أدخلوا علوم غير المسلمين من علوم الفلسفه والمنطق دخل عليهم أشياء من الزندقه التي كانت عند الأولين الزندقه التي كانت عند الاولين كانت محاربه للرسل في رسل الله تبارك وتعالى الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعارض بها هؤلاء الناس الذين يعظمهم امثالهم من الناس فارس أفلاطون وقطراط وسخراط وغيرهم من الفلاسفه الذين اقتدوا بهم كابن سينا والارابي ولهذا قال النار هنا يعني تتوقع أن هذا الذي قالوه من توحيد الله العلاف والقرابي الذي ما عرف عنهم ختمات القرآن والقيام بدين الله تبارك وتعالى ونشر العلم وطلب العلم ونشر الخير والهدى ما عرف عنهم بحياتهم ما, ما عرف عنهم بحياتهم الله يخفيها عن الصحابة كلهم والتابعين سادات الأولية من هؤلاء يخفيها عنهم ثم يظهر هذا العلم لهؤلاء الناس يقول أنت الله عز وجل أباك عقل ما تفهم ما تفرق انظر إلى سيره هذا العملية وسيره هذا العملية والأجزال قال رحمه الله هنا بعده في هذا الجامل قال مكابر المنقول والمعقول لا يسمع للنصوص الشرعي ويستطيع أن يؤولها بأي تأويل لا يدل على حقيقة معناه وهذا كله في الحقيقة تكذيب لله ورسوله الله تبارك وتعالى كان يسلو كتابه وفيه ازيد من ألف آية في اخبار عن نحوث رب جل وعلا انه سميع وسيم يسمع ويرى وانه قوي وعزيز وحكيم وعليم وقوي وجبار ومتكبر ومؤمن الى اخره من نحوثه سبحانه وتعالى والصحابه رضي الله عنهم ما سالوا عن ذلك ما سالوا عن ماهيه هذه الصفات التي تؤولي اليها يقولون كيف يسمع كيف يبصر لا هذا المبتذل لما جسم الله شبهه انه مثل سائر الناس احتاج هو في قرارة نفسه جعل الله مثل خلقه شبه ثم اعطى لولا انه شبه الله بخلقه محتاج الى التعطيل يقول مثل ما قال الصحابه والتابعين استمعنا واطعنا ويسمع لله ورسوله كما كان الاعرابي يأتي والوخود تأتي ويسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلمون عن شيء في ذلك. ثم ذكر الناظر رحمه الله أن هذا الجهمي ومن اقتدى به هذا عطر استفاد وتعدى الرجل وعلا في, في ذاته وفي أسمائه وفي استفادته سبحانه وتعالى ثم بين مسألة مهمة وهي الكلام في الصفات كالكلام في الذات فإذا قال هذا المبتدع الله عز وجل كيف يسمع سألناه سؤال أكبر من هذا قلنا له كيف ذاته لأن الكلام في الصفات متفرع عن الكلام في الذات فإذا قال كما قال بعض المبتدعات قالها يعني لبعض الأئمة قال أنا اعوذ بالله مقالة خبيثة قال أنا أكثر برب ينزل من سماء إلى سماء يريد بهذا أن ينفي عن الرب نزوله في الثلث الاخر من الليل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في نحو خمسة عشر حديثا عن الصلاة والسلام صراحة فيها إثبات نزول الرب في الثلث الاخر من الليل قال انا فرد برب ينزل من سماء إلى السماء لأن هذه الخفاة المحدثين الذي ينزل من سماء إلى السماء ثم فروا على ذلك قضايا أخبت من هذا صلى الله عليه فقال له هذا الإمام لأنه يستحق من قال وانا اومن برب يفعل ما يشاء اليس الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويفعل ما يشاء اخبر انه ينزل اخبر انه يبسط يده بالليل تسيها واخبر اخبر انه يبسط يده لمن يشاء ويخذ وان يديه سبحانه وتعالى مبسوطه واشهد ذلك اخبر عن ذلك في صفات الفعل وصفات المعاني لله تبارك وتعالى لها المعاني ومع ذلك الرب جل وعلا يخبر عن ذلك وانت تهد ذلك بالتعطيل او بتشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه ثم خرج المصنف من هذا الى في قوله قال وكلها يحتمل التاويل ان لم تصنها حادر التبديل اسمعها النبي منها البدوي والحضري المدني والقرار كل الناس الذين كانوا يحثون النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف اجناسهم ولغاتهم وبلدانهم واختلاف عقولهم منهم العالم من عالم ومنهم الجاهل ومنهم الذي هو المتعلم ومنهم الوسط بين ذلك ومنهم كبير والصغير والحر والعبد والمرأة والرجل كل هؤلاء ولا واحد منهم سأل إيش يخدر ما هي حجم المساعدة إنها هي شعف ما وسع آمنت كل آمنت بالله كما قال الشافعي رضي الله امنت بالله وبما جعل الله على مراد الله وامنت برسول الله على مراد رسول الله يعني كما قال رب الله ما لا انت فاكر تشيل لي ببطنك بطن فاكر تشيل لي في بطنك على رب الله على تعطيش ثنائي لا شك ان هذا عدوان والله تبارك وتعالى سيسالك يوم القيامه كيف اشهد الناس قلت لهم لهنا الله سميع ولكن ليس له سمعه سيبدا الله زبدا الا انت الذين اوصلنهم رسالا من المرسلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي الترمذي وغيره قال وفي في المسائل اربعه علمه ماذا عمل فيه ان توجهت الناس الى الطاعه ولا قمت تقدس وتخبط في نصوص الاعتقاد كل ما جاءت نصوص الاعتقاد صار هذه شغلة تحريفها وتعطيله نسال الله العظيم ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا مثل هذه المقاله التي قالها اهل الكلام والصحابه رضي الله عنهم على يعني عظم ذكائهم وفهمهم ومع ذلك ما خاضوا في شيء من ذلك من هذه العلوم الكلاميه إنما كانوا مقتصرين على السمع والطاعة لله عز وجل كيف يقول سبحانه وتعالى وعلى التعبد والتاله لله تبارك وتعالى وأن لا يدخلوا أنفسهم في مسائل أو في أبحاث أو في قضايا ما تكلم الله بها ولا رسول خلاص حسنك العمل حتى كانوا يكرهون رحمهم الله رضي عنهم من الصحابة يكرهون وكان هذا من كراهه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبذل الانسان السؤال الذي ليس من ورائه طائر السبب ان كثره المسائل تفضي بالانسان الى قله العلم عفوا قله العمل كلما كان الانسان اكثر كلاما كان اقل عملا والعكس كذلك